أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان هيا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءً خفياً قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيباً وَلَمْ أكن بِدُعَائِكَ رب شقياً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 بغلام اسمه يحيى اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي, وكان امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عذيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد طلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعلي آيا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أنسبه بكرته وعشيها يا يحيى خذ الكتاب بقوته وأتيناه الحكم صبيا وَحَلَانًا مِنَّ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَغْرًا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارٌ عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعَثُ حَيًّا واذكر في الكتاب مريم إذ تبتت من أهلها مكانا شميا فتقتت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمتل لها بشرا سويا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 قال كذلك قال ربك هو علي هيل ولنجعله, ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فهملته فانتبذت به مكان قصيا فأ جاء أهل مطاعم إلى جذع نخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا قالت يا ليتني ميت قبل هذا وقلت نسيم فما دانا من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك فريا ومزي إليك بدفع النطلة تتاقط عليك رطبا جنيا فكني واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت لرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومنا تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا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 وَنَطَقَ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ما كان من الله أن يستخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كنت يكون وإن الله ربه وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم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 يوم الحسرة إن مضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نريد الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وقر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا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 يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان له رحمن عصيًا يا أبت إني أقاط أي أن يمسك عباد من الرحمن أخاط أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهدرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حبيا وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي وأدعوا ربي حتى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فَلَمَّا تَزَلُّوا وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ بِنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلٌّ جَعَلْنَا نَبِيًا وَوَهَبْنَا لَهُم بِرَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدِّقًا عَلِيمًا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب اطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أقاه هارون نبيا وَقَوْلُ ابْنِ قِنْدَادِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم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 إذا تتلى عليهم آيات الرحمن قروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف الأضاع الصلاة واتبع الشهوات فزوف يلقون غيا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 لهم كان وعدهم مفيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كانت تقيا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 ثم لنصدرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشبت على الرحمن عثيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولادها صليا وإن إلا واردها كان على ربك حسم بقضية قم من الذين استقوا ندرضالين فيها بثيا وإذا تطلع عليهم آياتنا ديناتا قال الذين كفروا قال الذين كفرون الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلتنا قبلهم من قرن هم أحسن أباتا ورئيا قل من كان في الظلالة فليمذد له الرحمن مذى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضع جن ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك فواذا وخير مرضا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا أطلع الغيب أن اتقذ عند الرحمن عزا كلا سنستب ما يقول ونمز له من العذاب مزا ونرثه ما يقوم ويأتينا فردا واستقدوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذهم حزا فلا تعزل عليهم إنما نعذ لهم عزا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وحزا ونتوق المجرمين إلى جهنم ورزا لا يملكون الشفاعة إلا من اتقد عند الرحمن عزا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا فكادوا السماوات يتسطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أنفعوا للرحمن ولدا وما يزغي للرحمن أي يستخد ولذ إن كل من في السماوات والأرض إلا آبر رحمن عبدا لقد أقصاهم وأعذهم أعذا لقد أقصاهم وأعذهم وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلنهم رحمان وذا. فَإِنَّمَا يَسْتَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرَ بِالْمُتَّقِينَ وَتُؤَذِّ رَبِّهِ قَوْمًا لُدَدْ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ أَلْتُحِصَتْ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ